Harish ağzından Ooh, <laughs> ooh, thank <laughs> you ورد لهم ما سرعوا Wow I oh, don't know. O <gülüyor> weren't that İzlediğiniz için Thank <laughs> رَبِّ لَنَا نَصْرًا الْخَيْرِ اقرب لهم نزل Oh, oh. and <laughs> only Wrong, yeah, wrong. Yeah. Wow, well, oh, be كذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف تلاها علينا القارئ شيخ كامل يوسف الباتيني وهي من التسجيلات النادرة بها إلى البرنامج المستمع محمود عبد الله من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية سجلت هذه التلاوة من مسجد عمر مكرم بمدينة القاهرة في أوائل الستينيات،